que النهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونات لربهم الدكتور Słyszałem, بَيْنَ ذَلِكَ prawdziwa równowaga لَا tym momencie, اللَّهِ إِلَهًا آخر وَلَا يقتلون النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ولا يزنون ومن فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ prawa do حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ To znaczy, jaką تَابَ uh, وجعلنا لكم تقيين ما